من الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقامل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم